ان شاء الله الرب للسيد يوم الجمعة 16 عشرة انا عندي سيد عبد الكريم شاء عبد ان شاء الله يوم اثنين الشيخ محمد الليسي يحيي الليلة الشيخ احمدها كاشا وتعوى جميع <سع> الاحباب الشيخ عبدالله Bi بزعزوها انا زازور عبد دمال زازور اخويا التامر الشيري، أخيات الحجار الحضار حق ابو أبو جندي حق عبده توفيق والعرب وعمده اللي حضروا من ورونه وإن شاء الله يوم 12 عند الحق عادل أبو جندي والدعوه أمه لجميع الاحباب الفتحة لأمير محمد الواحي شيخ شيء جمال السنة والجيش والفتحة إلى روح أبواش رحمة ببعزة وجمال السعيد الحج جمال النسي والمعلم حنوسة بربري الدباء نبي يوسف والقرس وابو بسملة الليلة ليلة النبي هلطرى اللي مأبول يا غنبي يا حضرت النبي يا هلطر اللي مأبول مين انا واقف على بابك يا سيدنا السيد وبمدح اكحل العينين عم الشيخ سيد داتا ربنار حمد الشيخ محمد داتا الشيخ عمرو داتا الا انا واقف على الباب يا سيد عبد الكريم وبمدح اكحل العينين والله ان كان لزمك شفعتي المصطفى ان كان لزمك شفعتي النبي يوم العرض ع الميزان اوعك والحرم بالعين معلم سيد سليدي ابو كريم اللي بحيش الجمال اليسر هل جمال اليسر او دبي يا رب لطفك بنا معلم محمد كورشه واحمد واحمد احمد واحمد الكورشي اللي بيحيي الحاج جمال النيسي يقول له عودة, عودة, عودة. الحاج جمال السنبسي ومعاد بيصطاحه مع الحاج محمود الجرو واولاده والحاج احمد الجرو يا ربي لطفك بنا يا رب يا رب يا, يا حكم الحكيمين ياللي خلقت سيدنا النبي ياللي خلقت المصطفى خلقت سيدنا النبي من نور وخلقتنا من طين <تصفيق> كانت خاله ولادي سيدي سيد محمود الجارو بعدك احمد الجارو وربنا يعود علي يدي كل مشتاق وضعت فينا المعاني يا ربي يا رب شيخ زكيه الحر لكن لنا بوذك بيقين الذي قل وقولك الحق وقولك الحق كنت, كنت كنز مخفي فأردت أن تعرف فخلقتني وعرفتك بلاه العرب وامد العرب حق عيد أبو جمع حق أشرف سبحان حق مصطفى العيادي عبد عبدالله حق جعف ربحمه الحج محمود عقل حق ممدوح حجر الخنفه ابو زعبل الحب و اهله ابو الشيخ فؤاد ربنا يرحمه وسيده حمزه اخوي الشيخ ابراهيم اخوي السيد ربنا يبارك فيهم عم الشيخ ايده عبد الدايب اخوي محمد ابو سلامه ونزبت الابيض خويا بدأ ويبقوس والشرق خو أحمد حمودة خو عدل زعتر خال حق أحمد أبو حجاب وبيت أبو حجاب والحب عزب تلاه يا خال محمد أبو السلام والصمر ومحمود ويوسف اللي ربنا يبارك فيهم خو أحمد أبو حجاب سوا أهل البيت والشرق والشرق نور ويبقوس وخل حق بدأ وباشهبة لأستاذ أحمد حبود اللي حضره هنا وراء 12-11 السيد نجاح <تصفيق> لله لله قلبي الأمان بالحب على بر بحر العين اقو اشترى بالامانه يا عم يا بجو ريشيت مريكو عالمين بيبقى قاعد في بيته لكن بيشوف سيدنا النبي بلايه بيته تحولي واخويا مش ما تسكتش لا بتحولي اللي بيحيل لنا وصحابها وبيت الليسي والحاجة جمال الليسي وخي الليسي كوارشي فمحمد كوارش والحول معلم احمد محمود الداري واخوي أحمد الليسي والحاجة جمال الليسي الصغير من أباركيه سيجي مصلح ابو السلامة والنحسبين عليها سيجي أمر وبدو أن أخوها أشرف ستي شيخة خضراء عمّن حق نتسوق أشيب ربنا أرخى مرحمة والسعب حق مصطفى العيالي استاذ اشرف سمحان عمّن عم حق ييد أبو قمار والحق مشعبان والخنخن أخيال عبد عبدالله والعرب ورجالها اللي حضروا منوروني وأبو زعبن حق محمود عاق كل تجار المنسوخ عيني يا سابت على يد وخليت في العين يا عيني يا عيني, يا عيني. يا عيني. حقيقة وجدها في سبت على عينين وعن خفي لكن مصير الملك بنظري عين أخي أحمد أبو حجاب اللي بيحيي لنا وصحابها اما اللي مال في طريق, طريق, طريق النبال الرجال طردوه اللي, اللي مال في طريق اهل البيت الرجال طردوه لا بيحصل بره ولا جوه لبيحص البر يرسي عليه ولميه يا وسعي جرحي علي يا وسعي جرحي علي يما زينب واحترط روح بوفيه ما بالي طابم لكن انا مش لاقي دوا عالتي حد مين اروح لمين اشتكيله اروح لمين أشتكيل يا يابا احمد وانت الهنا والهيل ما دمت خصمي وحكمي أمو العواجز اسيبك وارمي بلاي مين قالت ما دمت مع الله هتسيب سيدك أمه لقا ترمي الحمو العالمين 28 عند أخوة الشيخ سعيد ميل. الشارع الجديد شيخ أحمد العرب حق جعفر أراب أحمد اللي بيمسه وصبع عشي خحمة ببعزة لربنا يرحمه ورحمته نواسا ويبارك في أولاده ويطرح فيهم البركة أخوي أسان شعبان ربنا يعوض عليه ودي كله بشتاء أخوي أسان شعبان وعمل حقه سعيد الأطان حق سيد شعبان اللي ربنا عوض عليه وبيت القبطان اللي حضروا منوروني يا رب عوضه اخو عبد بلح وكل اولاد بلح والحب شيخ شير بيني يا حضر يا راهب الدير ياسيس يا, يا مؤسس عشان اللي خدم بالأمانة يا شيخ اسامة على اعتاب أهل البيت متربي ومتأسس اللي خدم بالأمانة يا سيدة حمزة على اعتاب أهل البيت متربي ومتأسس يا ما ناس عامية ومفتاحة وناس بفتاحة وبتشوف لكن ماشية بتحسس وناس ملهاش كلام إلا على الدرويش ماشية بتتجسس على كل حال ما يهمناش ناشي الكلم والملام اصل اللي على راسه جرح على جرحه بيحسس يا راهب الدير طاري طاري دير يا عمي يا بدوي حج عادل أبو جدي وجناديا ان شاء الله اتنين عشرة عند دخول حج عادل أبو جديا اللي جو مين انت رماك الهوى ولا الي بعدك مين انا قلت جاي اشتكي يا طبيبي سكنونا نوى و... وانين الجاي تشتكي لنا ليه القلب داب ونكوى سكنونا نوى وانين الجاي تشتكي لنا ليه واحنا ببلوتك علمين عبد عادل أبو العرب وأهماد العرب ومشيخ العرب عبد عبد بيوسف وان شاء الله اثنين عشرة بالعرب شيخ أحمد بعزا شيخ بسمة بعزا اخو محمود بعزا الحق عبد أبو توفيق والحب أبو الغير وأهماد أبو الغير أخوه حقه سعيد وأخوه حسن سعيد الحب صلى النبي حليها الناجر أخي أحمد الليسي أحدى أخي أحمد الخرصايا بيت الخرصايا سيدنا السيد عام الحق عيد عبد الدايم اللي بيمسه الصبح على بيت الليسي حق عيد عبد الدايم اللي حضروا نورنا اللي صلى عالنبي يكسب يا سيد علي يا عم ماهر اللي يصلى على النبي يوصل بسرعه المسا دي بتاعي انا عم سعيد السعيدي بمسي وصبح على اخويا حسن حامد احنا ابو الغيث ورجاله ابو الغيث من حي الارض اللي واقفين عليها والفتحه لابويا الشيخ احمد بعزه اللي ربنا ارحمه رحمه, رحمة واسعا يا عم الشيخ اسامه احنا مجروحين وعايزين نسمع منك عجل عشان خاطر سن النبي مش عشان خاطر اي حد تاني وبمسي وصف على اخويا كريم محسن الخنقه واخويا سكر باطه الخنقه وعمد الخنقه وبطلب مرة تانية الفتح على ابوية المرحوم الشيخ احمد بعزة اللي ربنا ارحمه رحمة الوزيعة يا سيدي علي يا يابا يا العالمين يا با يا عم ماهر اللي صلى على النبي يكسب مش هلول اكتر من كده أخويا محمد عبد الشلبي والجماله، وأخويا أحمد الجمالة وأخويا أحمد الحب محمد عبد الشلبي اللي لينا وصحابها ناصر البلكي اخوي المعلم حسين بلح ابو حبيب اللي حضروا ونورنا في احمد حداد الويخي بنت الويخي وست الشهيده زينب اه اه ايه النبي توصل بسرعة شيخ حسام المصاد اهو جاي يحير طارق من اخويا حسن حامد بيمسي وصب عليك يا شيخ اسامه وطالب الفتح لابو الشيخ احمد باعثه لربنا يرحمه رحمه واسعه بيمسي وصب على أبو الشيخ, رحمه رحمه على أبو الشيخ محمود باعثه يا شيخ اسامه اللي خلف ماتش خليفة الشيخ احمد باعثه الشيخ اسامه و وبيمسي وصب على اخويا ايمن احمد باعثه المصاد هو بتاع اخويا حسن حامد داوود حجاب ابو الغيط ورجاله ابو الغيط احنا القلوبيه اداره عالميه ونمس ونصفق على الشرقيه الرجاله اللي بيا بيا صل على النبي صل يابا يا احمد يا بدر ايه <سرق> يا رب مالي السند ولا جا غيرك اشتركوا في القناة اشتركوا بالأجل النبي تشترها دنيا ودين أنا لي من غيرك غيرك نحنين على المساكين رديت بالله ربني وبالإسلام دين رديت بالله ولا ولا ولا، وبر إسلامي دي، وسيدنا محمد، وسيدنا محمد، نبيا ورسولا. أتمنى غي رب الحبيب. islamini arati to belegi rab watin ismami wasayyidna go habmatna نبيان ورسولا رسول الله طه اعز الخلق جاه رسول الله طه اعز الله جاه للأمة حماه للأمة حفاها على السرط نجاها من الهلاك نجاها على السرط عداها من الهلاك نجاها أبو الزغر البدو اخويا احمد عبد الهادي ست السيده زينب المحسنين على ست السيده زينب اخويا احمد عبد الغني والحاج محمود الجاري واخويا احمد محمود الجاري واخوتهامل الشيبلي ثلاثه رشيد الحجار الحاج جمال زعزوع ماشي يا ابو حبيب ايوه يا ماهر يا فحل الرجال يا سيدنا الصاي الحب قال له <تصفيق> ايوه يا باء الفاتحه بشاهده عبد الوالح يسمى عبد البالعه الفاتحه للاب الروح ابو احمد باعثه ابو ايمن ايوه يا شيخ سلي سلي سلي اللي ما بوصعلي واللي شيرت من بيعرف معنى سيدي بلايكو الحاج يا مادا يا, مادل. يا, مادل. يا مادل. يا سيدي اوه قوام وعم ابو عزيز عبد الكريم بواطل احمد وعم الشيخ مصلي ابو سلامه وعم الشيخ مالسي اللي احنا في الفاتحه اوه واستاذنا الشيخ احمد بعز اللي قال لي باماتي على مدخ يا على بدك يابا اه يا بابا اه يا معين حبيبي حتى لا احنا اللي بنقول اخويا عمرو فوزه ابو الامير بري اللي بيمسوا الصب على اخوه حبيب المعلم احمد الليشي انا مالي ومال البشر أخوا حبيب الحق مصطفى السنجا ولا حضر نورني ببالك مدام القلب ويا الله شيخ جماله، الشيخ أحمد الدباري، الشيخ الدباري النبيل، والشيخ حموز، والشيخ سابل، الشيخ رايدود، بيحيي شيخ أحمد الداعر، سيد السيد. في كل لحظة أذكره في كل لحظة أذكره ولا يشير في يوم انشاء الجمالي الصغير أمير براهيم القرص والمعلم محمد جمال بلح أبو جمالي الجمالة سيدنا السيد بأحي الجمال السيد كله المعلم أحمد جمدار الجمدار المعلم حدوث سمدان والممير محمد الواحي أبو الأمير رحيل في كل لحظه اذكرك ولا لقيت فيه في منس أرسل محمد لنا والحق في مينه كرآن كريم معجز تعجز عدوير عم الشيخ راجب الشوارد سيدي خليل الحق أرسل محمد للله ارسل محمد لحد سعيد العقب الكبير ايه حبيب لهو ولسه محمد بالله كريم جاي يعجز عادي والمعلم محمد دوارش بيسالوني مين مين يا شامامي بيسالوني مين, مين يا شامامي من حبيبك مين؟, <تصفيق> بيسألوني مين من حبيبك مين والكل عارفين. الكل عارفين بيسألوني مين ايه ايه مش توكيني مين مين صلاة على مين مين حبيبتني صلاة النبي عليك الراحه حلوه مين حبيبتني ايوه الكل عارفين شيك عبد الكريم بابا قلت حبيبي, حبيبي سيدي عبد السلام حظن حبيبي النبي الشيخ عيد عبد الله حبيبي لحضن النبي وسيدي سعد الدين قباوي وباشوف الجبيه اخويا وحبيبي وباشوف الجبيه يا شوفت محمد ريشه سيدي الحسين الشهيد حسن ومصطفى ودينو وحبيبي سيدي اللي خصيني الشهيد سكر يا امده ضح عشان دين صال عالنبي عليك مين من حبيبك مين لكل عارفين سيدي سعد الدين الجباوي حبيب الله حضر النبي الشيخ عيد عبدالله حبيب الله النبي ايوه في جبين وسيدي يونس الشيباني وباسو في جميع شاب ستنا الحسين الشيء ستنا الحسين الشيء بحاجه عشان ندخل نرى ها ها ها دخلنا ها ها ها مولانا مولانا الحاج سيد صبح ادينا دخلنا الرحاله محمد صبح يا سيدنا الحزن الحاج سيد صبح ادينا دخلنا الرحاله يا عيني السر يا سيد حمزة بالسر واصلي بالسر, وصلي. بالسر, وصلي. بالسر وصلي. اللي تلاها انتنى يا زينك اللي تلاها انتنى بدع على سر الخبر سر الخبر عينه سر الخبر عينه يا بداوين يا بداوين شيخ العرم فحل لي يا أمي يا زي أبا عبد المتعاب أبا عبد المتعاب يا بحره هلك يا, يا بحرها هلك يا, يا زي مطلاطم بالأموال مطلاطم بالأموال يا أبا فرار يا أبا فرار يا ندهة المحتاج ولا ولا ولا ولا ولا يا بناوين يا, يا بناوين الفتحة يا بناوي. دخل مهندس محمد ريشة يا وحسن يا ومصطفى ودينا اللي ربنا يبارك فيهم وطرح فيهم البركة وي دبور ومحبور. يا يا عمال دبور اللي يا شيخ العرب يا شيخ احمد يا باظ علي يا الثلاثه احمد باظ موجود وحياه ربنا احمد موجود في يوبنا يا سيدنا الحسين سلام حامل الطلب يا بحر هل لك يا مطلات بالاموال يا بحر هل لك يا مطلات بالاموال يا أبا فرع يا أبا فرع يا نادِة المحتار يا نادِة المحتار شيخ عربنا يا بني يا بنا يا سيدنا الشيخ يا عيسى والمطر يا سيدي يا ابا الربع <تصفيق> يا أبا الربع السجاوي <تصفيق> عمي يا جيله قطبي ونوران هيكل وصمدان اخويا وحبيبي هيكل وصمدان الحج زور يا, يا الرفاعي والعرب وشغل العرب يا عمي يا العرب يتم عم لحبا اهل الكرم جمعا الحاج عماد الرفاعي جمع العرب وعمد العرب من بوب يبنوا محمد ابو خالد تطور وشيخ حسن ويش اللي الشيخ مع يملم في, في القدر وروح الشيخ احمد من الهدو بيملم في القدر في القدار شربا في القدار شربا سكر باطة كل طيفه بطيفه اللي بيحكي حمو سعيد ابو الغيط هما عندي اج الليل حاني اهلي الكمال علمان جمال لسه كبير في وسط بستان وجمال لسه صغير يا عمي يا بابا واخو محمد بناه الحق معلم محمد جورشه ع الامانه جورشه في قصر مليار قصر مين يا عم؟ يا ربوده اللي عليه لما قالوا قصر اتيلي الهوى الهوى قالوا اللي غرغ ولا مال. اللي غرغ ولا مال. عم حسب اللي غرغ ولا في ملكو سابح في ملكو وتجلى على الزين في دوله اخرى يا لا في دولته خالد ولا ولا ولا ولا ملوش مع اهل التق مال امه عجل الزن اللي شرب شربت يمه الحنان يصبح نديم مع يوزع النفحات يوزع النفحان يا سيدنا السيد علي <تصفيق> حسين عليكم ترعوني والمعلم حسين بلح ابو حديدة سيد السيدة حد حج ابو باسل وحسين بلح والحرق الحج السعيد هو ده اللي بيحي الحج طارق عبد الحكم وصحب الليلة الحج يا <تصفيق> أخي أحمد يا خير عبد الله يا رب ابن انت اخويا هادي حكيته بشيء لحد سيد الحجار لحد سعيد خنفس في الحاج محمود الدار وربنا يرحمه ادي بمنزه زعوق حب عبد احمد زعزوع بنت زعوق اخويا الهداوي لحد احمد عكن غدي والحط تحية طيبه من سيدي عبد الكريم باطا وستنا السيد أحمد البدوي لبيت اللاسي لأحمدي أخويا الحاج جمال اللاسي وأولاده تحية طيبه من بيت المساكين وكل من حضر وشرف من جميع البلاد الفتحه باخلاص يا وحبيبي اخويا شيخ احمد بعضه يا عم ماهر يا عم يا مولانا يا سيدنا الحسين يا سيد يا رئيسة الديوان أبا العلمان يا عم يا رفاع أبا الرابعان يا عم يا جيلان أبا العينان يا سيد برايس يا شيخ العرب <تصفيق> احمد افندي يا بدوي يا مه اسحب مه هو فين tip يا شيخ احمد يا اللي صبر بعدك لينا وعد يا شيخ احمد يلي يا اللي روحك وردنا السعد اه يا احمد اه يا احمد يا عم الشيخ المنزاكة عرب اصحى يا جاهل تحية طيبه لكل مرشدين الارض احنا بنحييهم بس الكل زي مقام المقار الشيخ احمد بعدها تحية على الكلام اه اه اللي ما باتش بحي اخواته وحبايبي واللي على الله على الله وإحنا قدامه و... آه آه أيوة يا حبيبي أيوة يا حبيبي وإحنا بنحي الشيخ محمد باطا وبيد باطا يبقى الشيخ سيد باطا وفي عمر باطا وحب الحج فتح العراضي خل حج فتح العراضي الحل حق مصطفى العرافي حق محمود صوان أبو زعب الورقال هلا حضر ونوردي وبيت أبو مدينة عمل حق عثمان أبو مدينة هلا حضر ونوردي الشيخ سعيد الرباح وضيت الرباح الشيخ سعيد الرباح اللي بيحيي الشيخ أحمد دعزة بنرحمه أرحمه والشيخ أحمد سعيد الرباح والا رمحه والحق بالحج محروس ابو قاسم أبو زعبل والحق ابو سطح الاراضي حد فتح الورابي ابو زعبل والحق المعلم محمد كوارسي اللي بيحين نسيبه والحج جمال زعزي وحج جمال الليسي واخوي احمد حليسي وجمال الليسي الصغير والحب وخالد الحب امان يا نيش لا تشمئ في العاج وافتح لي بابك عيش دشمه اسم محمد نيشه اللي بقرة الفتحة لشيك رحمد بعز أقربين يرحمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ول انت ولا انت حالك كده ولا انت حالك كده لا لأهل الرضا ودخول ولا تبقيت الشيخ عثمان نبينا الشيخ زانة نبينا الشيخ رفاق عدينا بيت ابو النينة وسريعوس أخويا متونة بو سناثة أخويا حسين ابو العمى سريعوس والحب من بعد مالي بعد ما غالي صباح حالي فاقيه ولا فيه يا عمي يا سيد سا... <تصفيق> مالي والله لا صبر على المكتوب أنا وارض بالمر وعزاو بس انت تعدل يأس ولو مره ولا تخلني السيادي يا أهل البيت على حب أهل أنا بايتي جانتي معنا السيادي يا أهل البيت فمحمد ابو ابن السلمة الابيض اللي بيحيي أخي أخي أحجي منبوح شهر ومدد يا عمي أنا براوي اسيادي يا اهل البيت عز لا يزول وفضل تو حييت به لانوكو كيفك يا بني الزهراء افخرن يدكم الرسول والحاج جمال الليسي والحاج محمد الليسي والحاج المسابح واخوى المعلم محمد كوارشي اللي بيحيي نسايفه نيت الليسي كل احدى باسمه الحاج محمد الليسي وست مسابح والحب أبوكم فارس الهيج علي وأمكم المطهرة المجوم السيادي يا أجل الحاج سعيد شرارة واخته الحاج امه سيد والحاج جبال الليسي ويرحم الشيخ احمد بعضها الحاج سعيد شرارة الحب اهله اللي بيحيي الليل وبيت الليسي حاج جبال الليسي الحب السيادي يا للبيت يزول <متحدث> وفضل لا تحيط به العقول الحق ابو معلم محمد كورشي والحب الحق سعيد التحول أخويا ممتوح حجر أخويا محمود عقل حج عجل أبو جمدي حج ييد أبو جمعة الحج مصطفى العياد أخويا أشرف سبحان والحب وكرم أبو باسمالة واخويا أحمد هلال والحب ايه الحج محمد بيت الأطار الحج معلم. اخو المعلم سعيد ابو شعبان اللي ربنا عوض عليه اللي بيمثلوا الصباع الحج سعيد الاطفال والحج عمرو الخوده والكوارشي والحج عبدو بله الحج احمد والحج فهيد الحب كده بيت الليس والحب بيت الدحوري الحج سعيد الدحوري اللي حضرونا ولاد سيادي يا الالوي اوالله يما اتمعنا الا ان اصلي على حضرة النبي ام سابة ام محمد ام محمد وام احمد الناسي والحاجة جمال الناسي واخوة محمد الناسي والمعنى محمد كوارشي والحب والشيخ عواد النبان والمعلم احمد زهران والحمد شيخ الجماله بدنا شيخ العرب أبوكم فارس الهيجى عليه وأم مين يا شيخ اسامه وامكم المطهره البتول وعند الله والحر يا أم المزكي أم العواجز يا السيد يا الزينة وأخوي أحمد كوارشي أبنلتو أخوي أحمد كوارشي يا رب أبنلتو كسوب على مادام قلت في الست بقى اذا كان بجديم يا شيخ خسامة ومندي على ست السيدة زينب حن يا راس حن كمان كمان حن ايوة حن عشان الحنان مطلوب اذا كان بجديم يا شيخ خسامة ومندي على ست السيدة زينب يا رب اكبر بخاطري كرامه ست السيده زينب حلا يجيك الرضا شيخ بسما بعزق من عند اللي خلق السيد. السيده زينب الس السيد الس قالوا من اللي الس الس الس الس الس الس الجواب زي. ناولو سيدنا الحسين القادة لكن اللي ملاه بخمر الهوى الست السيده زينب ماما يا زي ميسك للكل يتجعب على الكل يا ام عرض زي الفل وعرض زي الفل ما ما النعمه وخبزينها وبيعينها ما معلم محمد الجرو والحب اتوك الصف الاورادي ماما يا ست الستات ماما يا ست الستات حد فتح الاورادي يا مشرفه الستات حد محروس ابو ياسر املي لله من شراب الزع تخمروا لي يا لجان واخو ياسر عبد التواب اسلام عبد التواب والصار على بابك يا يا ام على بابك يا يا منكوت شبابا ياما ياما يا منكوت شبابا ياما ياما يا يا حنين يا حنين يا اللي كللك حنان ماما يا بنت علي ما ابو يا ندهت المنظور كريمه يا ندهت المنظور مشيرة ماما يا بنت ليمه يا عزيزة ستة ستة مش السته ستة ستة ستة مش رافس ستة إمل الله الكساء من شراب الزين يا ماما خمره وليل الزين ماما يوالا يوالا ماما ماما ماما يا سيدي النساء يا سيدي النساء النساء ويريا محكمت يا المحكمه الأحوال يا محكمه الأحوال كعبت أجل الحافه من يوم سيلك لمس خلى حالي <تصفيق> حافه ماما ماما لحد ما حبص واد ماما يا اما <تصفيق> ماما ماما هو يا سناء ماما, يا ماما يا سن دور ستي يا سيده زين ابا يا نظره حنان حن انا قلبي بيك نشغ والعقل راح يو ولا يو ولا القلب يا اما القلب ليه انا هخلعه من يا وانعابه العين انا هخلع يا إن انا هخلع السبب يا زين انت السبب يا زيان في كل اللي بيقران في كل اللي بيقران بتنعسي الناس لكن أنا صغران بنعي على حالي أنا بنعي على حالي يا طبيب أريد أسأله طبيب أريد أسأله علقش ده ولا حالي قال لي يا ليه بشرتي الامان ان واشتري غالي يا ولا, ولا. واشتري غالي وحافظ على ودكم حاكم ودي حكم حاكم ودي الرجال ودي الرجال غالي أوصيك يا مبتلي يا مبتلي حالي ما تقعد مع الخالي اقعد في ريح مبتلي سلكو من العالي سلكو من العالي ساعتين يقول الار ساعتين يقول الار يا يقول, يقول, يقول, يقول كانت على باله يقول كانت على باله ساعتين يقول يقول كانت على ندهت المنظر يا بنت الإيمان يا سيدة زين الحجه نورة والحجة ابو سامي والحجة محمد الليسي ومحمد الصغير محمد سامي, سامي والخمسة وعشرين عينين عند الحجة محمد الليسي ويحمد أحمد الحق ابو محمد الحق ابو محمد صاحبة الليلة الحق ابو محمد والحق جمال الليسي المعلم حوكه المعلم سات صباه بيمسح شيخ اسامه والشيخ احمد والشيخ أحمد الليسي يقول الف مبروك هيني أول الفتحة لأخوة السيد ابو ودنيا ودنيا اللي ربنا يبارك فيها واترح فيها البردنا أمن وامام بلدنا أمن وامام بلدنا الحج زاكي فودة اللي حضروا نورنا ربنا ما يحرمناش منه الحج زاكي فودة وبيتها بفودة ومدد عمي ابو صابر واللي حليها حضره النبي إن شاء الله يمتد يوم الستة وعشرين شغعات العسكري بجوار سيدي ابو المعاصي بالخانكة والدعوة عامل جميع احمد المصطفى يوم ستة وعشرين تسعة والفتحة الحج جمال حسن عاوض واولاده الحج ابن احمد الحج ابن احمد واخوي احمد الاسي الحج ابن احمد اللي انت بتدلع على حساها وإحنا معاك بقى الحاج المحمد اللي بيتدلع على حساها ربنا يبارك فيها وفي الزيادة إن شاء الله عمي شيخ حسن عوض الفتحة الحاج جمال حسن عوض وأولاده أخوة السيد جمال حسن عوض أبو رحمة الحاج شربيني حسن عوض اللي حضر ومنوروني وسيدنا السيد احمد البدوي وحشيبه اخويا احمد ابو هلال واخويا كريم ابو امام واحمد سبحان وشيخ عبد سبحان وشيخ طلب سبحان واخويا اشرف سبحان وانا سبحان اللي مصباحو وبعدين تحيه لشيخ احمد بعزه ربنا ارحمه والعرب وامد العرب الحب أبو هلال والحب حاسب محمد عاشر اللي حضر ونورنا إن قاله وعملها أبو زعبل حق مصطفى العرabi الحق محمود صوات والفتح والساجس لم عبد التواب عم حق فتح العرabi اللي حضر ونوروني بيت الليسي اللي يروح ويقول أخوة سامح الليسي ويدي بقى حاجة بسامح. العمر يروح حسن عاشر حضر Alo, mani kun. Aku ya Ahmad al-Laysis. Ib'a adaw. Alo, mani kun. Hamishik saide Shawar bi Rabbina al-Hamu. Walshik raja bi Shawar bi. Wa عليه. Wabet al-Shawar تبقى al-Hamu. Ib'a adaw. تخيف قلبك لا انا أنا أنا أنا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا واتبقى عذاوة اه ايه العمر كله ايه العمر كله ايه كله انا اعتب عليه واقول له ايه لو كان له قصر كان رب عليه دل اعتب عليه وقل له ايه لو كله قصد فكان رد عليه ده كيف اقوله ده لي روح يقوله وتبقى عداوة ففي العمري كله انا اروح لي فيه يا ضيب اسماعيل انا اروح ليدي ابدا يا بابا ابو اسماعيل يابا انا اروح ليدي يا مجربي الحب كله حبيته لي ده الحب كله حبيته لي او زماني كله كله أنا عشت ليه ده بالحب كله حبيت ليه أو زماني كله كله أنا عشت ليه ده بالحب كله عندي تمرش فيه ده بالحب كله ده حبيت ليه أو زماني كله أنا عشت ليه دور و دور دون معنى دور و دور دون دور على الحبيب بعنا بنا بنا في ضياع الحبيب ضياع الحبيب ما ما ما sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty ستي يا sixty sixty ستي sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty sixty يا اللي أبوك بطل يا اللي أبوك بطل و أمك و أب أطهار يا اللي أبوك بطل و أمك و أب الإمام علي أبوك الإمام علي اول فتى في الاسلام اول فتاه في الإسلام. علي الزمن ودت علي الزمن امك فاطمه الزهراء امك فاطمه, فاطمة, فاطمة السته Zilat sitte, weh um, weh um, weh um, weh um. Et tahra, et tahra, et tahra, et tahra. Um, ik Fatima Zahra. Zilat sitte, we get, we ويجندك ويجندك الحق إبراهيم ابو طلك والحق عالم ابو طلك والحق عبد النبى أبو رحيم وأبو هنال احمد أحمد أبو والحق مين؟ والحق عصاص وبيت ابو سبحان والحب وأمك ويأمك أطهر السلالة أبوك أبوك أبوك We got thick, we got. We got thick, we got. We got thick, we got. Sarab al dora, al Qur'an يا سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى حسين بلح سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى سيدى والحب أبو حجاب سيدى عبد بلح والحب أم سيدى سيدى جمال سيدى سيدى ام محمد اللي ربنا يبارك فيها ومحمد الامير عبد الله يا ربقبان لإنته خالد اللي ربنا يبارك فيه والامير الجمال ليش الصغير والاميره فرحه الامير عبد الله يا ربقبان لإنته الحج повhu جمان ربنا يبارك فيهم اخويا وحبيبي الحاج تامر الشيدي ابو الامير فهد الحاج فهد الحجار الحاج سعيد خنفس الشيخ شربين حسن عود الحربي الحاج مصطفى الفراشي الشيخ محمد باطا الشيخ عمرو باطا ابو الحاج سعيد باطر ربنا يرحمه الشيخ دليله سر الرفاعي والحق وسيخي خليك ببالي ابو باسل والحق ابو باشا واخوه احسن وست الكل ست السيده زينب نعمه شيخ وسامع طبيب معي جرح يا عمي ابو قشر يا عمي يا <تصفيق> موجش انعبتي ياسوس في البندق وخشب الزاد وضحت بالسر لي خليت المستخبي يبان انا كل ماشين بعيني على اجمراء في فلان وفلان الحج رضوان المشتولي واخوه محمد رضوان المشتولي وبيت أخونا وحبيب إسلام التحونة. بيت المشتولي ومولانا لنا سند الحسين أخوية وحبيب الحق إسلام التحوري بيت التحوري الحب حنا ما حنا ما حنا ما كل ما شيل بعيني يا شيخ سما عليك مايا في فلان وفلان أنا سبت حبلك على ظهره يا ملح يا قلبي سيبك من عشرتين استرها ذو رقك برقتك يا شيخ اخويا عبدو بلع ما يجي الحق عبد الحليم الدبان ربنا يرحمه وطال علي المقطول ويبيت سيدي الهم حق محمد الويشه اللي حضروا نودي اللي بيمسوا الصب على بيت اللي يشيلوا رب عوده والنوم على عيني حرام يا ماشي مع تحيك ويكلام ويكلام على غرحي في منوصف لدار باللحظة ومشيت سواح يا بعبد الجليل وانا بحكي على جرحي اقول حكيم الرفاعي اولاده واخواتي عبده وخواتي حد السيد والباشا مواد السبح الرفاعي والحج رمضان الرفاعي وبنت الرفاعي واقول ده كنت غالي الحج محمد عيسى اللي حضر ونورنا حالي قبل الجروح محبوب ملاقيتش يا بغن انا موجود ارمي حموله على واحد كريم موجود من الصبر موجود هاتي شفايا علي من يا يا يا يا ابو الوعد يا يا ابو الوعد يا ابو الوعد يا ابو الوعد يا ابو الحب يا كلية عربية يا ابا يا ولوان يا معلمنا الحب ابو قاسم يا بي يا سد السعاد يا بي قاسم لهجري لي ديقي لهجري لي يا ساد السعاد يا بي قاسم لهجري لي يا ba ya يا ya ba el badina, ya ba ya bushmai, kah idil ma yadi, kah idil ma yadi, في يا وارث في البشتين يا ابو المريدين يا مربي الموردين يا ابي يا مربي يا, يا, يا وزير الحرب يا بعري يا أبو عري وطقي سائل الحني يا سائل الحني يا با يا أبو السيف يا با يا أبل أحواي مصنع للريج يا أبل أحواي مصنع للريج بابا يا ابو سبع عمي ابو جهبابا يا ابو اسماعيل قائد الميادين ماشغلنا زين زيك منها ابو اي واسو ابو اي قلبل الصواب يا قلب الصواب ابو عري وصاب قلب للصواب ابو عري وصاب ابو عري وصاب يا حنون علي بي يا حنون يا ابو يابوش يا ابا عبدي نجيالي السل يا ابا عبدي نجيالي سجد يا ابو عاد والمرض غنى يا ابا سجد يا ابو عاد ماما عطيا والفاردة زاها يا ما معطيه. عطيا بنت البشق بنت البشق يا ابا دمك شربان دمك شربان اه يا اسم العطل حظي اصل القبول ما حق يا بابا بكافيت بابا بوم بوم يا والله ويش <تكتشت> راح يا بابا يا اغير من حالك اه وعدك يا وحدك يا من حالك ومن وعدك يا بابا اهين من الحب اه أجد من الحب آه يا با يا بو السرع آه با يا بو السرع يا عمي يا بو قاسم يا عمي يا بو قاسم آه آه آه أبو الوعدي آه آه آه آه قاسم آه يا أبو السبا سبع الشبا وربي لا شبا لحمي قلبي يا لحمي قلبي يا لحمي قلبي يا حنون على الغلاوه على يا لحمي الورد غنى وقال قال أنا كل الز، انا سلطان كل الزهر انا شوكي السلاح انا شوكي سيده خدت المملكه المملكة بالقهر, المملكه بالقهر اغيب عنكم سلام احضر حداكم شهر أغيب عنكم سبب أحضر حداكم صبب ومأحناً حالي ومأحناً حالي بيجري في الأنام يا بعنا طول الظهر يا بعنا طول الظهر مهما لمونا الناس مهما لمونا الناس Ma jem min, ma بنحبك bin hib ya, ma dam bin hib ya, ma dam bin hib ya. Lomro ma jem min, wala bin يا ابو قسم بن حب علشان ابونا حب علشان ابونا حب علشان ابونا حب احنا كمان هنحب علشان ابونا حب احنا كمان هنحب وهنمدح فحه يا أبا يا أبو السفر أبا عبد الجليل حب أهله، الحج السلام أبله، أبو محمد، بس كذاب، واجه، والحق، ما فيش ولا شابان عطية، وخساج الأطراف، كوارش، المشوف، بيت الرفاعي الحمادي، إباء وأمه لجميل حباب، زف السجن السيد البلوري، يوم الجمعة الموافق ستة عشر عشر. أمام منزل الحكي سيد خيشان رفع أبو موسى. بالخيال الشطر أخون محمد الخرسان سيد الخرسان. سيدنا والفقار هند هند حن على اخوات اه يا ابو جاس اه اه انت لك اه اه يا جلل اه اه يا حبيبي يا اه يا شيخ احمد لله يا باب الحلال يا شيخ احمد اه اه الحلال مفهوم عامه احنا محسوبين, محسوبين على اهلي آه. أه. ومدد يا اهلي الفتحه للامير شعبان عطيه ابو محمد ابو محمد ووليد عطيه وسيد شعبان والحق عبده بلع وكوش اللبان والإخوة المتحبين في الله اللي حضر مرورين عشق وساما الفتحة للحق سيد المليجة بكريم الحق ممدوح بدوخش وسيدنا النبراوي وجبيني والمعلم طاري اللي خذرونا ونورني اللي بمسو سبع جامو اللي فيه والصحبه الحلوة شو ورجالها. وخي الحق أسام حسب واللي حضر ونورني وخي الحق طارق والصحبة الحلوة وسيدي شعيب باب البحر اللي حضر ونورني والفتحة للحق أمه سامح وخير سامح وأخواته ربنا يبارك فيهم ومدرع فيهم البركه الحق سايد المليكي وبيت المليك أخي أحمد كورش اللي حضر ونورني مش هراضي يجيب له حج شهر ابو زعبت حج ممضوح حبر والماء السخنة ومعني منها. بيت التحوري الحج سعيد التحوري حق ممدوح عقل نستحمد حجاب سيدنا النبراوي حق ممدوح شلح Ya ba ya bul mesekhi, min min min. Ya ba ya bul mesekhi, min min min. Ya ba ya bul mesekhi, ya ba ya bul mesekhi, ya يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا بغي يا يا يا بغي يا بغي يا يا يا يا يا يا يا رحت للطبيب لجراح اللي كان على عيني منك لللاج يا طبي منك لللاج يا وصفت القلب دوا صغر دمائي صغر دمائي هبك على اللي راح ولا على اللي جاي احطرت يا عيني بعد الحبيب عني نار جوه القلب والقلب تجويني انا هبكي المين والمين حبك علياني صالح ابقى حديق الناب صلّ صلّ صلّ صلّ صلّ هديهم ايه مجرّ قنيم محب الميلة جاية أمانها مهوالج الإدارة حول المفاتيح عندي واديني بيت الأمارة اللي فوق رقم مية وإزارات عليك البنت جاوبها بحنيه أفاتو خبر واحد الحق فرق دبور وبنت دبور الحق جبل عزوه بعد ينزل كل راجل محتار ينزل هنا بعد كل رجل محترق ينزل كل راجل محتار او نفسه يجي هنا بعد يزنكم عشان خاطر النبي ولا ينزل على خير ادم نصيبي كده ادم نصيبي كده اصابر ورضيبه اصابر ورضيبه الجرح جرح أنا أنا بس اللي حسسه و أنا بس اللي دري و أنا بس اللي حسسه و بس اللي دري دري دري دري دري ديدا تاخيا عيني ليه ييش الخليل وتبقى معار يا عيني يا عين حبيبك فين يا عين حبيبك فين بقى زمن غايبين يا ترى فاكرنا ولا خلاص نسين يا ترى فاكرنا ولا خلاص نسين نسأل عن ديارهم انا وأرح وازور حبيب قلبي يا عين يا عين كفايه تموت القلب صباح منغوم يا عين كفايه نور القلب صباح مهضوم ماما يا ام الحنان يا نبهت المنبر يا زينب ست النساء والرجال امو الحنان امو المزابيح امو العواقب ستي صبي أنا صبي الحب. واللي ما الحب. يا انا ست السيده زينه وصبي يا ندى صب علي ميه الحج كله في حبك يا زينه قالك قالك يا يا يا يا والله العظيم يا جدي يا نادى يا ام ومالي وعيالي ونور عيني بشوفه يا وغير الله مثلا هو حيث يسوي الف ما يسويش بالفلوس ولا ناس الحب يا شيخ محمود بتريح اما أبو أبو اللي وعلى يديمه على يديمه يا أبو يا أبو أسم شيخ محمود وحن أولاد أبو يا أبو أسم بارك والترابي زع أبو يا أبو أسم على المحن كلسان تبين كمير كلسان تبين ست السيده زينب وما ست السيده زينب ابوها الحجه حامد عبد الرازق واولاده وام العواجز عم الحاج سليمان والست وما هسيبها وابوها حامد عبد الرازق والسيد علي زين العابدين وعمل حق سليمان اللي حضر ونورني اللي بيمسوا ويصب على الشيخ احمد باجا اللي ربنا يرحمه رحمه واسعه برج عيد حق ابراهيم عيد برج ايمن اللي حضر ونوروني والعرب ورجال العرب ايوه بشقه حنان يا باهي براحتك يا باهي ايوه كده يا هاد الحنان مطلوب حنا ربنا اخذك عشان احنا في ليله مفترقه وربنا يقبل مني اللي قولي اه قوت والله له من جواهر ولاها من زبرد وله من يقوت اللي يمشي في طريق حضره النبي يهود <تصفيق> صحيح نبي احنا يا حسبي يا عمي شيخ احنا بعثا وإحنا يا عمي شيخ احنا بعثا ابو يا شيح ما يا حباي وطولة <تصفيق> طلعوا يا شيخ احمد بعزة يا زياد صباح الخير، الصباح يا اشت امدت يا احسنت احسنت ايو يا شيخ وسامة وخليك حلعين على حبايب الشيخ احمد بعزة الفتحة لابويه الروح الشيخ احمد بعزة ربنا يرحمه ورحمتنا وساع واللي خلي فيما ماتش والفتحة الأخوة الشيخ محمود بعزا وكل أنا بعزا وربنا ميحرماش منكو أيو يا رئيس ماهل وخليك حباك حنين عن الناس والفتحة الأبوي يا الشيخ أحمد بعزا ربنا أحمد رحمة نوسع أيو يا الشيخ أحمد وسائم والله نور عليك في الحرام ادي جمال ابو حشيش اخويا محمد ابو عيسى الحكيم سيد الحكم ابو, أبو, أبو مازن اللي ربنا يبارك رب فيه وترفع له البركه محمد أبو يا رب لجل النابي تسطرها ويانا انت اللي خلقتنا يا رب وتعلم نوايانا يا ما ناس صحية وناس نايمة لكن عن الزجر غفلانا او كده او كده وسامح كده فرق وحن حن كمان حن والله باقول للقوم من الويكا ويكا ابل له ابو ملك والمعلم سلامه ابو محمد ابو مازن ويكا ويكا ابل له الحب ابو ملك يا رب ابل لي ملك باقول all men. أهله. <تصفيق> يا وسعي جرحي علي يا وسعي جرحي علي والطبيب الهوى لم يكن موسيقى وعشرين تسعة في الخمتة بالشولة بجوار السيدة بالمعاطي ويحلينها الشباة العسكري عند اولاد الهداوي علي محمد أبلا وخا سيد وخا نور وخا سلامة ويك أبلا الحب يا عين العيش خسارة الجبيل وياك منسوي باختي برمان الزمن وياك ما كنت بتقول ما بحبش في البلد غيرك خنت الوداد ليه يا عم سيبك من اللي يعشقه غيرك حاج محمد عيسي حاج جمال زعزوع كتاب رسيب والحد ساد الحجار حج الحج سعيد خمفس الحب روح منك لله الاخوه المتحبين في الله معنى بعد البلك ابو السيد عاطف البلكي ابو السيد يعجي الهواء قلت عليا لي انا المظلوم انا المظلوم مش الجايد قالوا لي انسى حميل يا محمد قالوا انسى حبيب انا قلت لك ستي شي جزيره ابو الحاج حامد عبد رزق وعم الحق سليمان اللي حضرنا وردنا والست ومحاسيب الست وشي داعلي زين العابدين والله عمال حايل في الزمن I'm a good guy. I'm not a محمد كوارش والحب حق محمد كوارش والحب حق جمال الليسي اشتقك لي مين يا زمن اشتقك لي مين يا زمن ان شاء الله اشتقك لي مين يا, لي مين يا يوم 228 في صح اشرح 29. لي من همي اشتق الشيخ رفعت عبد الحبيب و اشرح لي جنبي مجدي السيلفي قعد صدر حنون لكم عبد الوهاب شاء الله وعشرين تسعة الشيخ احمد باعزق بالخنقه بعدل لي صدر حنون سعيد ناير ابو و لكم الحاج جمال شعجوع فتح ربين اترموا بس لحلو المحبين المنحببين في الله غير السعدة بو يا ومي حبيب ولا قريب ولا حديش الهبي لا حبيب ولا قريب ولا حديش الهبي, ولا حديش الهبي, ولا حديش الهبي الناس لها بغ ده نقلب اختي ماني تدي الناس ليها باب انا اللي بختي باب شربت في كاس المرار يا ليسي يا ليسي شربت كاسي المرار ان شاء الله لما نشف دمي يوم 28 ساعة الحر يصطر عيوبك الشيخ أحمد بعز لو زمان ومان بالخنكة يميل عند الحاج سعيد ناير يميل ويا الزمان والدعي لكم والتيش متل عزان الحاج جمال زعزوع يا ميلويا الزين والاخوه المتحابين في الله يا ابو العز حق للنبي حق محمد ابو عيسى اروح للنبي حق سعيد خنفس ونقول له عني ااجتمر الشيمي يا حمد يا زيد اللي جدد فينا العز انا بكره راح للنبي واقول له عني اقول له يا احمد يا زين شمدت فيا العزال قال الصبر طيب وكل عقده عندي الكريم حلال عندي الكريم حلال اوي كل عقدة الكريم ومطلوب مطلوب يا اسامه مطلوب ومطلوب مطلوب يا اسامه مطلوب ألو يا تخي امام ست الكل ألو يا تجعل كل ألو يا ست يتجعل كل اله سيدي حمزه الو سيدي حمزه الو سيدي حمزه الو هذا اللي جرحته خدتو الولد كوتو ارا انه ذنبته ايش كرمين ايش كرمين ايش كرمين مين Ashkelon, I'm in the وانا I'm in the city. I'm in من احباب I'm in من اصحاب عشت حياتي the city. I'm in the city. I'm in the city. I'm in the city. I'm in the اشكي مين ومين يسمعني أنا بين اهلي وناس نريح أشكل صاحب خني وبعلي ولا حبيبي جرحه مويتي بيقيت لجي الدنيا تلويح لجي الحظ ما عالد فيح نفسي ادوق طعم الحنيه نفسي أدوء طعم زي ما كل الناس عايشين شفت الأسوأ من الأحباب شفت الغدر ده من الأصحاب عشت حيات عذاب فعذاب منع الحل ده بقى لسنين أشكل مين أشكل مين اللي مين, مين مين أشكل مين أشكل مين أشكل, مين أشكل مين بحزين أشوفت الأسوة من أعباد شوفت لغدر ده بالأصحاب عشت حيات أعزب أعزب وانا على الحل ده بقى لسليم أشكل أنا من يوم وعيد على الدنيا أنا من يوم وعيد على الدنيا وأنا مكتوب لبس مغلوب أروفين الوعد يا دنيا والزاق من المكتوب أنا من يوم موعدة الدنيا دانا دانا دانا حبيبي حبيبي طبيبي يا تعزيبي يا دوايا يا هنية اللي يحب بيينكر ليه يا بوغاشر يا بوغاشر اللي يحب بيينكر ليه مهما يداك ينفعني اللي يحب بيني لي مهما يده ينفعني أنا من يوم وعيدات الدنيا وأنا مكتوب لأباس مغلوب أربي في الوادي يا دنيا والسغرب من المكتوب أنا جوايا الليل ونغار أنا جوايا ونغار. انا مش هشكي ولا جا تكلم انا مش هشكي ولا جا تكلم الا لمطى رب العالمين شفت الاسوى من الاحباب شفت الغادر دم الاصحاب قشت حياتي عزف عزاء وانا عالحال ده سنين لسنين اشكلمين الست موحنين سيدة حمزة والمعصوبين على سيدة حمزة الحق معذر منه يرحمها والست موحنين والحب بتحيي الليلة وصحابها ومددها سيدة حمزة أبو شويشة وعمر وعلي والنين في واحد والكهرابة ومعدسين الكهربة محمد ماذا ما ومعدسين كهربا أبو شويشة عمر وعلي واتنين في واحد والست محنين والحب والفتحة اللي شبه الغحب علي التحول اللي بيمسوا صب على بيت اللي سي أروح للكريمة وقلها مشتاق لنور جدها أروح لأم زينب قلها و اشتقلي نور جدها وانظر طرف عن حالتي وانظر طرف عن, عن حالتي اروح للمشيرة و لها الله الله اروح للكريمة و قول لها مشتاق لنور جدها اروح للمشيره وقلها ويا اخي محمد اللي جدها عان حالتي اروح اقول لها حالتي لا لا روح لي كريمه وقلها الله لا لا لا. الله قسيتنا الحسين من ظلم أم اما اسور حلوه له عقاب قسيتنا الحسين من ظلم ده مأسورة حلوة لها العجاب ده من الهند جاية ابي صفوفي يا ادوي مرصصه يا سلام يا روحي لو شفتها هاتشوف جمال شئ عجب اوان زرته عن حالاتي اروحي للعظيم واقولها الله الله <تسجيل> الست فحنين اللي بعت رحمة وتحية للشيخ أحمد باعزا، الستة فحنين اللي بعت رحمة للشيخ أحمد باعزا، والسيد حمزة والمحسوبين على السيد حمزة، لابوها الشيخ أحمد باعزا. يا ولد يا ولد، إيه أبو عيسى. الاكوال متحدين لله صباح الرضا اخويا وحبيب الحق محمد السيد اللي بعت رحمه لابو الشيخ احمد معزه اخوه محمد السيد اللي بعت رحمه لابوه الشيخ احمد بازر ابو ايمن ابو ايمن بعت رحمه لابو ايمن يا ليزي الحق محمد الحاج ام كوارشي اخوه محمد كوارشي وبنت الليزي والحق محمد الليزي وبنت الليسي والحب والحق اشرف سالم اللي بيصل صب على الحاج احمد الليثي برضه مش هتروق يا يا يا يا اه وا وا وا غا يا ربنا بمحمد وبالي يا ربنا بمحمد وبالي هو صحبقي والتابعين ومن اته من احمد ان الرضا بعلي بعد استراحه شويه فيه وصله تانيه جايه أبعد استراحة شوية فيه وصلة تانية جاية، كل استراحة زاي ولا شاي، كل علشان خل شيء مدد مدد مدد سيدي يا رسول الله المدد